الأخوة والأخوات لازمنا نتواصل معكم في تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن ما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويوهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم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 من الصادقين ما ننزل الملائكه إلا بالحق وما كانوا اذا ظنين ان نحن نزلنا الذكر وانما له لحافظ ولقد أرسلنا من قبلك في الشيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت إنَّ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَرَيْهِ الدَّابَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَظَلَّ فِيهِ أَرْجُونٌ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبِصَارَنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فاتبعه شعب مبين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 شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناك فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون ملا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين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 قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما لَغُوَيْتَنِ لَأُزِينَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُخُوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيْهِ مُسْتَقِيمٌ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 ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين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 قال ومن يقنط من رَبِّهِ ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لم رآته قد ضرنا فلما جاء آل لوط المرسل قال إنكم قوم كرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وَقَضَيْنَا إلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُمْ أُلَّا إِمَّا قُطُوعٌ أَنَّ دَابِرَهُمْ أُلَّا إِمَّا وَجَاءَ أَهْلُ مَدِينَةٍ يَسْتَبْشِرُونَ 111. قال إن هؤلاء فَلَا فلا تفضحون 112. واتقوا الله ولا تخزون 113. قالوا أولم ننهك عن العالمين قال عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة شرقيا فجعلنا عاليها سافلها وأنطرنا عليهم, عليهم حجارة من سجيل من 124. وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية لمؤمنين وإن كان أصحاب العيكة لظالمين فان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 119. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل 110. إن ربك هو الخلاق العليم ولقد من المثاني والقرآن العظيم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 وأعرف عن المشركين إن كثيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون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 117. والأرض بالحق تعالى عما يشركون 118. خلق الإنسان من نطفة فإذا, فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أفقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه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 لكم منه شراب و لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب والأعناب وال 117. وسخر لكم وَالنَّهَارَ والنهار والشمس والقمر وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ مسخرات إِنَّ فِي في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما فِي لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لا لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر تأكلون منه لحما طرية وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى فيه الكواخرا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وأنهاراً وسبلاً, وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أَفَلَا تذكرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اموات غير أحياء، وما يشعرون إياه يبعثون. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره قلوبهم منكرة وهم مستكبرون.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 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزين ودنكع الذين من قبلهم فأت الله بني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 فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين عشروا لو شاء الله ما عبدنا من دون من دونه من شيء نحن ولا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 يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا ردناه أن نقول أن نقول له كن فيكون والذين هم ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إليهم فاسألوا أهل الذكر 119. بالبينات والزبر 110. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 111. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فإن ربكم, فان ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله الشمال على اليمين والشمال سجد لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة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 أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُوا الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ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 فالله لتسألن عنا كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بيء ظل وجهه مسوزا ظل وجهه مسوزا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا السع ولله المثل وَهُوَ وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذنب ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدرون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم, أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون اللهم لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان وأعم اليوم وله عذاب أليم وما أنزلنا عليك لا الذي فيه إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة،, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أزل من السماء إلى فأحيا به الأرض. إن في ذلك آية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لَبَنًا خَالِصًا سَائِلًا للشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 111. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء الله يجحدون والله ج وحفده ورزقكم من الطيبات أف يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا, شيئا ولا يستطيعون فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مِّن يُوكَل لَّا يقدر عَلَى شَيْءٍ ومن رزقناه ومن رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق, فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستهون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر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 111. أمر لك إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون يمهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهمن إلا الله إن في ذلك وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُم سَكْنَهُ وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ عِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَشْعَارِهَا سَنُومَتَعًا إِلَٰحِينَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالَهُ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ يعرفون ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركات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 فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أنك شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء ونزلنا 119. ولكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة, وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به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 يسالون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 يَصْفَرُونَ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً أجرا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 116. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 117. سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشرفون وإذا بدلنا آية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 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجميون وهذا لسان عربي, وهذا لسان عربي ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وَهُؤلَاءَكَ هُمُ الكاذبون مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ إِلَّا مَنْ أكره وقلبه مطمئن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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رزقها رغدا, يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت مِنْ كُلِّ مَكَانٍ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 فَكُلُوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نِعْمَةَ الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فَمَنِ الذُّرَّ غَيْرَ بَاغِيٍ وَلَعَدِ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُم لِكَذِبٍ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُ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 ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون